تصرف المدار يؤمن يؤمن ي ؤ م ن ن يؤمنون تؤمن تؤمنان يؤمن تؤمن تؤمنان تؤمنون تؤمن اؤمنوا ؤ م ن و ا